بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعد الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع يزيد في الخلق ما يشاء Oste людей da bihара I kоз pezinde On je konve Terlicita To je urezina K miserable Oste людей Isk في Hospital Soured People Zman B deste نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والارض لا اله الا هو فئن ناد فكون وان يكذبو فقد 11. وإلى الله ترجع الأمور 12. يا أيها الناس إن وعد الله حق 13. فلا تغرنكم الحياة الدنيا 14. ولا 119. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا 110. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير 111. الذين كفروا لهم عذاب شديد 112. والذين آمنوا 11. afeمن زين له سوق عمله فرآه حزنا 12. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 12. إن الله عليم بما يصنعون 13. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا 14. فسقناه إلى بلد ميت فسقناه إلى بلد فأحيينا به الأرض بعد موتها فذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 119. والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبغيون 110. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم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 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِمٌ شَرَابٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُدَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَرَأَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاقِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُلِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الملك 124. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير 125. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم 126. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُمُ هُوَ الْغَمِيُّ الْحَمِيدُ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِي خَلْقٍ جَدِيدٌ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزْمِ وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِذْرَ أُخْرَى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُبَّا إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَعَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّ انما يتزكى للنفس المصير وما يستوى الاعمى والبصير وللظلمات ولنور ولو ظلم ولالحرور وما يستوي احياء ولا الاموات فَأُسْمِعُ مَن يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ إِنْ أَنْتَ إِلَّا نَذِيرٌ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب ثُمَّ أَخَذْتَ الَّذِينَ كَفَرُوا فكَيْفَ كَانَ لَكُمُ الْنَّكِيدُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مختلف ألوانها وغرابي بسود ومن الناس والذواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتقون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعالانية يرضون تجارة لن تبور ليوفوا لهم أجورهم صَضِه إهُ غَفُون شَكجَ وََّذِي أَو حَينَا إلَكَ مِن الْ الكِتابابِ وَالْحَقُّ صَدِقَلّمَا بَينَ يَدَ إِ اللهَّانهَ بعبالَالِه لَ خَبي دَصُّ ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يَحُلُّونَ فيها مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فيها حَريرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ 124. أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب, لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نوب 125. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كَذٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَ كُونُ الذِّيد فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِير إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ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 ذ ذن الا هو ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولا ان زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نسورا استكبارا في الأرض ومكر 11. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله 12. فهل ينظرون إلا سنة الأولين 13. فلن تجد لسنة الله تبديلا 14. ولن تجد لسنة الله تحولا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 وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ ولكن, وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَا الله كان بعبدي دسن